بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتوا النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن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 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عجل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمى لأجلهم أن يضعن حملهن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 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واكتمروا بينكم بمحروف وإن تعاثرتم فسترطع له أخرى لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه نفقه فلينفقه ونفق مما آتاه الله لا يكلب الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عنقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا قد أنزل الله إليكم ذكرًا فشوئي يسلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات للنور.